أدخل سرورا في قلوب البائسين فرج كروباً أو هموماً عن حزين جد بالعطاء فذاك حق الغارمين واقضي الحوابين خذ بالمكارم راضيا بالله رب العالمين